بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما حكم الاعتصام والتمسك بشرع الله تعالى عندك واجب ما الدليل واعتصموا بحبل الله ما حكم التحاكم إلى شرع الله عندك واجب ما الدليل أولا الآية من الآية لأن الاعتصام بحبل الله يقتضي أن يكون هو المحكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هل يكون الاجتماع على شرع الله عسمة عندك ما الدليل أحسنت وهذه العسمة على قسمين عسمة في الداخل وعسمة في الخارج كيف لأن, لأن بالاعتصام يعرف المسلمون بعضهم لبعض ما لهم من الحقوق وما عليهم أحسنت والعصم في الخارج باجتماعهم على شرع الله سبحانه وتعالى يشكلون قوة يهاب منها أعدائهم؟ هل يكون الاجتماع على غير الشرع؟ هل يكون الاجتماع على غير الشرع عندك؟ طيب والدليل؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك. طيب ما حكم القاعدة التي تقول أو يقول صاحبها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما حكم هذه القاعدة قاعدة باطلة تخالف الشرع الحكيم الذي أمر فيه بالمعروف أن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ومن الفوائد أيضا المتعلقة والمستفادة من هذا المثل الفائدة الأولى هي أن من أسماء الدين الحبل أو حبل الله والدين له أسماء عديدة فمنها الإيمان قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فهذا فيه إشارة إلى أن الدين يسمى إسلاما وإيمانا ومن أسماء الدين الصراط أو صراط الله كما قال الله سبحانه وتعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والمقصود به دينه ويسمى أيضا بالنور كما قال الله عز وجل يخرجهم من الظلمات إلى النور وكما قال سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله فيسمى بالنور وبنور الله ومن أسمائه صبغة صبغة الله قال الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة هي الملة والدين ويسمى بالفطرة قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما من مولود إلا ويولد على الفطرة هذه أسماء لدين الإسلام مذكورة في القرآن أو السنة الفائدة الثانية وجوب لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين لأن حبل الله فسر أيضا بالجماعة كما هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه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 وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا إخلاص العمل لله ومناصحة أولاة الأمر ولزوم الجماعة لزوم الجماعة والجماعة قد مر معنا أنها ما وافق الحق، فإذا انتصب إمام للمسلمين وكان ظاهرا، والمسلمون قد أمروه على أنفسهم أو على أنفسهم، فحين إذن يكون الحق هو ملازمة تلك الجماعة وعدم الخروج. على ولي الأمر المسلم، ولذا رتب الشرع على من خرج عقوبات شديدة حتى تكون الجماعة المسلمة قوة لا تقهر وشوكه عظيمة لا تكسر. وهناك أسباب تؤدي إلى مفارقة هذه الجماعة من الأسباب التي تؤدي إلى مفارقة الجماعة أو الخلل فيها وضع الخلل فيها أولا التحزب التحزب الممقوط المذموم فإنه يورث تفكيكا لهذه الجماعة التي هي منطوية تحت إمام ظاهر كذلك أيضا من الأسباب اتباع الهوى، فاتباع الهوى هو الذي يدعو إلى مثل الخروج عن هذه الجماعة. وكذلك أيضا سوء الظن، سوء الظن، سواء كان بأهل تلك الجماعة أو بمن كان واليا عليها. وأيضا مما يورث الخلل وجود علماء ودعات يدعون. إلى السور وهذه الأمور كفيلة بأن تفكك الجماعة وأن تضعفها الفائدة الثالثة لو قيل لك قبل الفائدة الثالثة ما حكم لزوم الجماعة ماذا تجيب واجبة أو واجب والدليل هذه الآية وأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الثالثة أن التفرق قرين الشرك وأن الشرك سبب العداوة إذا حصل بين الناس شرك بالله عز وجل أورث عداوة فيما بينهم فالمشركون متفرقون الكفار متفرقون وتأمل قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقو دينهم هذه صفة من صفاتهم وخصلا من خصالهم فرقوا دينهم كانوا شيعا وفي هذه الآية يقول الله عز وجل إذ كنتم أعداء أي شرك أورث العداوة بينكم فلو كنتم مسلمين لما أورثت عداوة لأنكم قد اجتمعتم على دين الإسلام إذ كنتم أعداء دليل على أن الشرك يفرق ولا يجمع قد يقول شخص نحن نرى أن الكفار مجتمعون والمسلمين متفرقون يقال إن رأيت اجتماعا في الظاهر فإن الاختلاف والافتراق كائن لا محالة باطنا وربما بدى لك قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هؤلاء يجتمعون في الظاهر لكنهم مفترقون وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراق اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة افتراق لكن وإن لم يظهر لك ففي باطن الأمر حاصل ذلك الافتراق بين المشركين فبينهم عداوات لا يعلمها إلا الله عز وجل وأحيانا قد يأتي الزمن التي تنفجر هذه العداوة لتظهر للمسلمين فيضطرب الكفار فيما بينهم ويقتتلون ويحتربون يحارب بعضهم بعضا الفائدة الرابعة هذه الآية فيها دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهي قاعدة من قواعد الأصول وهل هو عين النهي عن ضده أم يستلزم ذلك الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم وأهل السنة أنهم يقولون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لأن بعض علماء الكلام قالوا هو عين النهي عن ضده ليقسم الأمر إلى قسمين أمر نفسي وأمر لفظي الله عز وجل في هذه الآية أمر بماذا أمر بالاعتصام ونهى عن ضد الاعتصام ما هو التفرق فالأمر بالاعتصام يستلزم النهي عن التفرق لكن زاد الله عز وجل الأمر تأكيدا بقوله ولا تفرقوا أن ذكر ذلك وهذا هو الذي عليه المحققون أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا هذه القاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده دل عليها هذه دل عليها هذا المثل. وهل هذه القاعدة بمعنى أن الأمر عين النهي يقال لا هذه طريقة أهل الكلام وطريقة الأشاعرة. لكن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فإذا أمرك الله عز وجل بالصلاة يستلزم من ذلك أن ينهاك عن ماذا؟ عن ترك الصلاة إذا أمرك الله عز وجل بعبادته يستلزم من ذلك أنه نهاك عن عبادة غيره الفائدة الخامسة وهي الأخيرة وجوب ذكر النعمة فتذكر النعمة أو ذكر النعمة واجب في الشرع لقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم ولماذا صار ذكر النعمة واجب لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة عن الشرك إذا غفل عن ذكر النعمة يعني أنه لن يشكر الله عليها إذا ما تذكر النعمة معنى ذلك أنه لن يشكر الله على النعمة والشكر واجب كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي واشكروا لي أمر الله بالشكر أمر إيجاب لا استحباب وقد ذكر أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى أن ذكر النعمة أحد أنواع الذكر الثلاثة. فالذكر على أنواع ثلاثة. القسم الأول ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله أو والثناء على الله عز وجل بها وتوحيد رب العالمين بها تدعو الله بأسمائه الحسنة تثني على الله عز وجل بما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة والجمال تثني على الله هذا ذكر فإذا ذكرت الله بأسمائه وصفاته كان نوعا من أنواع الذكر النوع الثاني ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام فإذا ذكرت هذا حلال هذا من الذكر لله عز وجل تذكر الله عز وجل حين تعرف الحلال والحرام حين تقرأ آية فيها الحلال وآية فيها حرام يبين الله عز وجل هذا وذاك فكل أمر ونهي ذكرته فهو ذكر لله عز وجل أما الثالث فهو ذكر الآلاء والنعم والإحسان الذي أعطيته من الله عز وجل وهذا الذكر ذكر النعم على ثلاثة أقسام أولا ذكر يتواطع عليه القلب واللسان وهذا بأعلى المراتب فإذا ذكرت النعمة بلسانك وتواطأ قلبك مع لسانك فهناك قد ذكرت النعمة بأعلى وصف من أوصافها والثاني ذكر النعمة بالقلب وحده تعترف بقلبك أن صاحب هذه النعم التي عندك مما تراه ومما لم تره هو الله عز وجل وهذه في الدرجة الثانية أما القسم الثالث وهو في الدرجة الثالثة فهو ذكر النعمة باللسان المجرد دون أن تستحضر المعنى بالقلب وهذا بأدنى المراتب إذن لتأخذ أعلى المراتب في ذكر النعمة أن تذكر النعمة بقلبك تذكرا واعترافا وبلسانك ثناء وتمجيدا وحمدا تكون بذلك قد ذكرت النعمة كما أمرك الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم فهل تحبون السؤال؟ هل تحبون أن أسألكم؟ واحد قال نعم تحبون أن أسألكم؟ اسأل طيب ما هي أنواع الذكر؟ أنواع ذكر الله عز وجل أنواع الذكر أنواع الذكر أنواع الذكر هذا عند من لم يرفع يده الذي ما رفع يده يجيب ها عندك ارفع صوتك. طيب أنواع الذكر كم هي؟ طيب أنت ستسرد الفروع هذه وال أو أقول لك يعني الحواشي عندك سمير ثلاثة ما هي؟ ذكر الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته إذا ذكرت أسماء الله وصفاته فذلك ذكر ذكر النعم طيب النعم والإحسان الذي أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك بكي واحدة ساعده الذي بجوار سمير أنت أم أن. أحسن ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام طيب سؤال عند أصحاب الجدار الشرقي والغربي أين الشرقي هناك والغربي هنا طيب يا أصحاب الجدار الشرقي والغربي عندكم هذا السؤال ما هي أنواع ذكر النعمة عندك تفضل ثلاثة الأول ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهذا أعلى المراتب الثاني غيرك عندك ذكر ذكر النعمة بالقلب وحده وهذا في الدرجة الثانية الثالث ما زال عند أصحاب الجدار ذكر باللسان المجرد وهذا ب. المرتبة الثالثة نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم